إثنان، استمع إلى الجمل الآتية وأعدها، ثم تأمل معانيها أنا أفضل ركوب الدراجة على التجول في الساحل أنت ستلعب الكرة الطائرة غداً أحب الاستماع إلى الموسيقى أنت تحبين السباحة في البحر أعجبني قول المدرس في موضوع الهوايات أستمتع بمشاهدة مبارات كرة القدم أعجبتني قراءة قصة موسى عليه السلام هم أعضاء في نادي الرياضة ونادي الرسم